بسم الله الرحمن الرحيم قصف فات صفاً فالزاجرات ذجراً فالتاليات ذكرًا أَمْسَكَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّ وَضَمِنْ كُلِّ صَانِمٍ مَا يَثْمَنُ ثُمَّ مَا دعوهم ولا ربما ما بو فوه اننا